ايه في ايه؟ هنسجل <تصفيق> ايه؟ لا لا لا فين هيك؟ سجل سجل لو ده شبه بيخلص 10 ونص و11 حط حطه في المكان مين ده بقى اللي جنب الشيخ ياسر زباع ده؟ دكتور عادل عثمان لا ده انا مش عارف يعني دكتور عادل دكتور احمد اعمال اعمال عبد الله مين ده؟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 سنغافوره كنت انا يعني اخر مرة شفته يا الشيخ تمام, <تصفيق> تمام الله نوره هجيب لك الريحه المطلع فوق فاقد بك بيك او عندي عليك وبعدين كان في جوفه حلوه بطلعها لفوق ده عماد ده سمين ومنعش اللي بيضحك ده انما الثالث ده ما مش عارف مين بيقول بقى رئيس حزب النور بيقول نعاهد الشعب المصري ان نلتزم الشورى ونسلك طريق الديمقراطية نعاهد الشعب المصري طب ماشي يا كهربائي اتكلمت دي بس بتكلمك بتقول ايه قال ايه مش كده ولا ايه بتكلم حاجه ثانيه طب يعني ثانيه 180 ده لاين واي مكن بايه لاين واي ده بايت سموها الايه البانشيتا بايه يا ناس بالطريقه الديمقراطيه انت ايه ها انت أنا بحياتنا منشئ، ها؟ ثم يأخذ ما فعلنا عليه. منشئ. ثم رضوا على أن إحنا قلنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شورا كده أكيد أن تجينا بشارع. قالوا <تصفيق> لنا شورا. مهندس. الحكومة سيرت نص مبين. ديمقراطية ما الهاش؟ اللي أكاد بالشورا تحكم الشعب. لنفسه أو ما هي السلوكات؟ ما نقول الشورا أو كذا؟ أو مشاعر نفس الذابة؟ لا أقول. شو تفضلين؟ ما هي الذابة ترى؟ ما هي الذابة ترى؟ ما هي الذابة ترى؟ شو كمان دائما بيقولون عن الأشياء؟ أنا أقول لك المطلية شهادية. مش كمزة؟ كتعليم أو معرف. شهادية يعني؟ يعني شهادية. كتبها وبدار بدارات. شو رأيي الأغلبية على هالمسألة؟ اللي ما تعمل السماعين عشان كل ما كان ان شاء الله النص السنه الجايه هو على اي اساس كان بيقول غير المستوى الالي وعماره الهاليه يعني اه حاجه ثانيه في اذه يعني حاجه ثانيه معنى وللوصول لهذا المعنى لازم من وسائل بعينها علشان نصل لهذا المعنى هي دي الالية فالالية دي الجزء منها ان الشعب مثلا هو اللي يختار نوابه شوفوا فراد عليه يعني هو مش صواب برده ده برده ما هوش صواب في الشارع يعني ها ليه الشارع يعني لا يعني هو سرق السرق الاختيار للعامة وللغوا ده ملوش معنى لانه يدخل فيه اولا الفهم الشائع يعني اما العصبية او الهوى او الفهم الشائع العصبية مثل الصعيد هيختاروا اللي بالتبع القبيل والاهواء في الارياف هيختاروا اللي هيجب لهم المصالح ويحسن لهم الوستائر وفي الأحيان الشعبية كذا يا ابني لا أنا كده خدت موقف منكم أنتم الثلاث أنتم الثلاثة خلاص خدت منكم موقف خدت بقى خلاص بس خلاص أنا خدت موقف لا، لبى قالهم يعني من يوم الخميس وعمريني يعصبوا فيه، وبعدين لما بدأ يعني، جينا جدول دروس واتضح إن محدش موافق على جدول دروس ولا اي حدهم دوم عمدينوا المخوم، وبعدين يعمل حاجات وادخولها غلط فغلط. فمنقول انه اختيار النواب اذا كان من اجل ما اتلح اذا كان من اجل مجرد النيابة نحن نختارهم مش بالشور لان الشورة لها اهلاء الشورة لها نفس انت عرف تشاور الابرية والبنائي واصحاب الاهواء والحرمية الجهلة لا انت بتشاور الخبراء واصحاب الحكمة والفتنة واللي ما تحركهمش الاهواء والمطالح الدنياوية لأن انت بتشاورهم في أمر البلد شو سمع اللي نوصل بيها للخبراء دول اللي يختار إيه اللي نوصل بيها الخبراء دول اللي تعمل بيهم مجلس يعني إيه الآية اللي اختاروا بيها يعني يعني يعني إحنا الأول بنوصف بنوصف الصح والغلس أحيانا أحيانا نقول مش ممكن نوصل للصف منقدر فيه فنضطر نعمل الغلط لأنه أقلت خطأ أنت ودي مسألة عايزة تقدير شوية فنيجي مثلا في مسألة النيابة يعني احنا عاوزين الناس كثيرة فعايزين عن كل مجموعة نائب نائب عنهم يقول يا جماعة مشاكلنا كذا ومصالحنا كذا وبنطالب بكذا وفي عروب كذا يبدأ ممثل لفئة من الشعب يبلغ الحاكل او اهل الحل والعقبة او المسؤول يبلغوا بمطالب الفئة اللي هو جانب فده مجلس نيابي باسمه حتى كده مجلس نيابي ده ضرورة لهو مكلف للشرع من اي جهة ان كان مش مكلف ابدا على اعتبار انه نيابي بس تشريعي ما نقول مجلس التشريعي نقول لا لازم فيه حدود كتيرة وملاحظات واعتبارات عشان نفهم تشريعي مجلس نيابي نقول ناش يعلو عن الشعب في ابداء ما يريد طبعا هنا عندنا ااا اشكاليه ان لو تركنا الناس تختار بدون ضوابط هيؤدي اختيارهم الى ايه زي ما قلنا الحاجات اللي بتحكم الاهوات والعصبية والفكر الفكر هيبقى الفكر الشائع بقى الفهم الشائع الفكر المنتشر اللي هو مليان الكمية لطخ في الكلام والافكار في البلد حاجها يعني ايه ده يعني كمية من الغبة والجهد وبعدين كمية ضخمة طبعاً من الأهواء في ناس فهمة إلى حد ما وده نادر برده اللي فاهم وبيضاب الفكر الصحيح عن تعمه ده الكافر الأصلي اللي جاي عميل بقى عوضه تبالك الشيطان وأتباعه كده بعظم الباقي دول كمية من المفكرين كل واحد منهم عنده كمية من الأخطاء في تذكيره ضخمة جدا. وطبعا أنا يعني بقدر أن معظم المعظم ما هوش معاند عمداً يعني مع تباني الحفظ يعني مش يجي أحد وبيها واستفانتها أنفسهم ظلماً وعلوة أنا بقول ده الكمية دي مش كبيرة الكمية الكبيرة ناس جمارهم ضربة ما هوش فاهمين المزبور فييجي يقول لك احنا مش عاوزين الدولة الدينية عاوزين الدولة المدنية لان الدولة الدينية دي بقى يجو يقطعوا وتبقى مصيبة طبعا ده الكلام ده منبني على ايه؟ يعني ليه كرههم للدولة الدينية؟ ده مش كره للدين في طبعا مجموعة اللي احنا بنقولن هي كره الدين يعني عاوزت ايه؟ والدين المزينة تتبعون الشهوات من كل موانا عظيمة كره الدين عشان عاوز يسرق أو عاوز يذني يعني يتفلق الدنيا كلها هطف هطف في ناس تانية بقى اللي هي كرهة الدولة الدينية علشان المتدينين المتدينين المتدينين شوية الغيرين وده مضبوط مدبوط فهيلاقي نماذج مختله كتير قدامه ما يقبلهاش هو بعض اعمال النماذج المختله دي فيها اختلاف طبعا وبعضها صواب وهو متصور ان فيه اختلاف يعني مثلا كسروا الأصنام بتاع ده برنامج سياحي مش لك ده تراث عالمي وثقافه عالمية ومش عارف ناس ثانيه تقول الاثار دي اكسرها ازاي ثم ما انا استفيد من الغرب يجوا يدفعوا فلوس ويتفرجوا عليه لحد بيعبد ولحد بيعمل في حد بيعبد الأصنام بتاعه الفراعنه حدش بيعبد حاجه وبعدين لا في الكلام ده تيجي حضرتك تقول حاجه انا بقول اللي واقع انا بقول كلامه اه يعني واحد هيقول دي ثقافه وده تراث وده تاريخ وما نعرفش منها تاريخنا وتلاقي يعني شعارات يعني يمكن ايه ما هياش تحفيها معنى حقيقي يتمسك بيه يعني في النهاية يعني عشان ايه يعني يعني حب الوطن فرض علي ابذله بروحي وعناني ليه حاجة مغروزة كده في في الناس من صغرهم بيعلمون تربية قومية وإن الوطن محبه إن ده شرعا وعرفا وعقلا ومش عارف بينما تلاقي يعني إنه يعني ما لش معنى حقيقي تقدر إن انت يعني تتمسك فيه ولا حاجة فيبقى عندهم أفكار كتير ما هيش مزبوط فمنهم بقول اللي يقول مثلا انه ان ده تاريخ وتراث ومنهم اللي يقول ده فلوس وإيه اللي يخليني يعني قال لي رزقه وبعدين مفيش فتورة والتمثيل دي طبعا اللي يقول ده فن وده بتاعه مهاش حرامه إلا إذا اقترنت بالكفرة أو البيتاع واحد تاني يقول يا جماعة مصر دولة غير إنتاجية دولة استهلاكية مصر بتنتج حاجة تجيب لنا فلوس ايه مصادر التمويل المصري؟ ولا اي حاجة من الصناعة ولا الزراعة مفيش لا صناعة ولا زراعة احنا بنستورد الصناعيات وبنستورد الزراعيات يعني النباتات والحيوان بمستوليد احنا مصادر داخل مصر حاجتين اتنين السياحة وقناة السويس. مش حاجة تاني مش حاجة تاني مش سياحة ها او البتروض البتروض شوية يعني زاد دلوقتي زاد دلوقتي البترول. وبعد كده طبعا الدرايب وبقول اللي هي ليها صور كتيرة منها الجمالك ومنها الرسوم ومنها الضرائب اللي هي اسمها ضرائب ومنها التامينات كل دي ضرايب يعني اسماء للضرايب والضرايب دي مننا فينا يعني يعني يعني مصدر دخل للدوله ده بياخد من هنا ويحط هنا يعني نصها وي... فما فيش مصدر دخل فيقول لك دي ضرورة ولو ضمن المسلمين هيعملوا حاجات غلط الاسلاميين ما عندهمش فاهم لا للسياسة ولا الاقتصار و برضه برضو كارثة كبيرة فهيجوا دول يقولك طب ده يمسكوا الدنيا يقربوهم مش عشان الدين عشان لا هم فاهمين في السياسة ولا فاهمين في الاقتصاد. لا ده الواقع ده الواقع احنا يعني بمحاول يعني بعض اخوانكم بيكوينه زي هيئة لذلك ذلك مقوش النهاردة يعني الهيئة دي هنسميها أو يعني معنى معنى الهيئة يعني تصرف الوضع هاد ترشيد العمل فيات في الإعلان لان احنا ذقينا بعض الناس في المعترك ده يعني حزب النوط الاول حملة الشيف عازل انت عابلت انا مع دكتور هو دكتور ولا سليم العود دكتور باية ويعني في كلام برضو مع الثلاثيين فالمهم لقوه انه محدش فهم اي حاجة فاي حاجة يعني سواء حملات ال الحملات الانتخابية الناس مش فهمة طرق تسويق ولا طرق نشر ولا دعاية ولا اعلامة مبتاع الحزب في منتهى الضعف من كل جهة اداريا تخطيطيا الافكار يعني الكفاءات شبه منعلمة فكفحه كفاح مرير يعني في محاولة للإيه للإصلاح يعني إصلاح العمل بمعنى إن يكون على حاجة مدروسة وحاجة صحيحة وطرق صحيحة في التعامل في الإعلام في الإدارة في هكذا تصعوبة جمدة جدا في قطة ولا حاجة ما تطلعوها بقى افتحولها الباب وهي الشوط فرق التاريخ خلال دلوقتي طبعا فيه مشكلة كبيرة فدول لما يمسكوه هيعملوا ايه دول؟ يعني مفهومش واحد يصلح مدير عام شركة علشان يبقى فيه مثلا وزير او رئيس دولة طبعا السلفيين غير الاخوان الاخوان الهيئة الاسلامية الوحيدة اللي هي كانت معنية بالاشتغال بالاعمال الادارية والتهاتا والتمركز في المراكز الالدنيوية فهم اللي عندهم خبرة شوية وفهم شوية وكفاءات شوي ولكن مشكلتهم ايه انه هم مش مهم الاسلام يعني هنقول نقول الاسلام اه ولكن يعني مش مهم النقطة دي مش مهم النقطة دي لحد ما تلاقيه بيش ولا نقطة مهمة يعني اه المصارى المؤمنين ومش عارف ابتنجان وكده يعني الامور يعني حتى امور العقيدة مفيش حاجة بقى مهمة خالص فطبعا ده هتاتك فيهم الزائد ولا في منهجهم ولا في التصرف فدي مشكلة كبيرة السلفيين كانوا يعني منقطعين عن هذا الشأن ومتوافقين عليه متوافقين على هذا الانقطاع والثلفيين مش الثلفيين بس يعني الثلفيين بكل اتجاهاتهم بما فيها التبليغ بما فيها غيره وده يعني كل الهيئات الاسمية عدل الاخوان مش مجغولين بالقضية دي فاضح فطبعا وده طبعا كان ليهم مبرر في زمانه يعني صحيح بنسبة كبيرة يعني وان كان يعني كان ينبغي ان يبقى فيه ناس ماشية في في, في السكك دي برضو يعني بحيث ان يبقى عندنا ناس ولو قليلة بيها فهم شوية احنا يعني في الهيئة بتاعتنا يعني عندنا الحكاية دي بس ايه لسه بدال لان احنا لما بدأنا الهيئة كل الشباب كان صغيرا فالناس اللي عندنا اللي ماشية في السكك دي من شوية ملحقتش يعني ملحقتش تكتامل إدارياً و ف... يعني وعلمياً يعني بالنسبه للموضوع ده ولكن هم الناس دي نفسها اللي احنا مشغلينها دلوقتي فيه ترشيد في ترشيد الايه يعني, يعني هم كانوا صغيرين فما نقدرش كنا نغرزهم المغرز ده جامد وهم لسه في الديانة إنما سبناهم يتصوروا على مهل يعني ياخدوا الخبره ديت براحه ببوط فقليل ومع ذلك دول اللي الذهنة بنقول لهم رشد انتوا اللي عمل السياسي الان يعني اخوانا بتوع الجامعة الامريكية هذا اللي ليهم ايه دراسة في الادارة وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كذا وليهم اتباع وكذا يعني دول ضعاف ولكن بالنسبة للموجودين ما فيش حل غن ان هم دول اللي يرشدوا اللي يرشدوا يطلحوا فالناس ضعيفة جدا فطبعا بيجوا بقى اللي دي خايفين من الاسلاميين يعقوا الدنيا وإذا موت وقت ولذلك ياسر الشيخ ياسر بيقول انا رأيي ان ما نرشحش رئيس الآن نرشحش رئيس جمهورية افضل ولا حذر ولا غيره. رئيس القمة بش الإسلام دلوقتي. ليه؟ لإنه علشان يبقى رئيس عاوز يبقى كتلة من القدرات والفهم وكذا. ويكون مجموعة من المستشارين حواليه تخدمه وتصدق القول. ويا لا موجود ولا دام موجود. فلو إحنا صدرنا واحد. هننصفه وننسف العمل الاسلامي من وراءه هننسفه في ألف سنات وخاصة انه يجي في مرحلة عادية لا يمسك دلوقتي واحد عادي في مرحلة عادية يعني والأمور ماشية لا ده ما بيش أمور ماشية ده ابن الكلب نتابها قاد خالص ما خليش حاجة ماشية أبداً يعني وصل بكل شيء إلى نهايته في المحلات عشان واحد مش مثلا التعبيد ماشي والثقافه ماشية والاعلام ماشي وكل حاجة ماشية ودي هيجي بس يدير ده مش هيجي يدير ده عايز واحد يجيبها من تحت الصفر مش من الصفر المصرايين بتقول احنا ما هنحاربش حركه مثلا حاربنا ليه هو مصر دلوقتي اللي هنعمله بالحرب بتعمل اتعمل اما يجوا يهزموا البينيه ثقافية والعلمية وال ال الإعلام ده هادا الخلاص الجيش انتهى والتقافة انتهت والإعلام انتهى والتعليم انتهى خلاص مور مور يعني حابه ليه يعني كلفوا نفسهم أبناءهم وأموالهم و... ويشغلوا نفسهم وضيعوا اقتصادهم علشان ايه يعني ما خلاص أسمي قام بالواجب يعني مش محتاجين ده الكلام ده بيقوله رئيس المخابرات الإسرائيلية مش الحالي اللي قبله بيقول لا احنا ما نحاربش مصر نحاربها ليه اكبر غلطة ما احنا تحتاجين نحاربها خلاص هو حسني عام بالواجب وانت اينا اعجبهاش هي مش قادرة تحارب دلوقتي هي مصر تقدرش تحارب وده اللي احنا عادين لو وصله هو عايز مصر ما تقدرش تعمل زيوم حانوية متقدرش هو هدمها نساش حصاب اثنان فطبعا المنطقة الخطوة ده رأي الشخيات ان ما نرشحش حد ما نرشحش رئيس الان ها؟ الكلام ده من ثلاث ايام كده او اربعة يجيش خوف ان حد يجي رأي من الجيش بيعمل زي بعمل التكنينة ده كده يعني يجي حد دين التكنينة يتشوي بقلي بالموضوع ايضا بتعرضه على التكنينة اه بيقول طبعا عشدة داعي من الوقت يوحد السلمين اه ده ده ده انت يعني رأي الشيخ ياسر انت قدس انتهى يعني ده ان اقلي نقل معا يعني ما نقشتوش انا يعني في المواضيع طبعا في مخاصر كبيرة على كل الاحوال يعني اه ان احنا نسيب يقوم يحصل انت بدول عليه ده مخاصر ولكن فيه يعني نظرة تانية برضو إيه لإن هل إحنا بنسيب ده اللي يسيب ده اللي إيه يقدر يمسك فهيسيب إلا ما فيه نظرة إن إحنا أصلا يعني ما عندناش مجانس إن إحنا نمسك مفيش أي حد نظر التنازل <تصفيق> بنفسه لا يعني بنفسه بالشوريه ولا ولا في ولا في بنفسه واحد أو بحزب أو بمجموعة أحزاب أو بتحالف او تحالف مفيش أي حد هو يتابع اداءه كده طب توقع والله ايه يا كدابتي والشيخ عبد الله سعد او الدكتور الزبيري والدكتور عبد الله سعد هو بقى دكتور بقى دلوقتي ايه مش جايب ولا ايه يجيب ولا يجيب هنا كده بركه في حاجه بس حاجه يعني سبيل الله هو كده يعني يا مصطفى الراجل عيان وتعبان لما يجي هنا ونفسيته نرفع معنوياتهم بكثل ايه يعني اديو حاجة متضايق نصرفيشه ويفوقه يبقى حلو يدي كل علم بعد كده فاش ايه حاجة تقولي ايه علشان هو كده يعني ايد مبين اخضر مين اللي ايد ده ومن واحد ايد اه اه اه اه, آه, من يعني آه, آه بس هم نظريتهم ان انت مش في ايدك العكس يعني بس بيقول بس الكلام ده قديم ما عرفش غير فكرة ولا لا يعني ما هم مش هيسيبوه تمشي زي ما انت بفكرة كده في الجيش والغرض والمأوارات ماشي يعني انا محمد علي ان يعني شو الزروم العام اتطرر لان ما اتطرره هو برابة كل واحد اتطرر عليهم يعني باشي اتطرر عليهم واذا يدل على يدل على اي حتى عاملنا جيتي يخضي على كل اللي حتى ممكن اعطائهم زيه فانا بقى يعيش متفتحوا مبكوكم علشان ما اعملش معاكم زي حد ثاني. انا بتكلم في نقطة ان هم بيقولوا مش فى ادينا نمسك عشان نقول نسيب ولا لا احنا نخلى استراتيجيتنا ان احنا مش هنمسك فنحط شغلنا وتركيزنا ان احنا هنتعامل ازاي مع الماضي فبقول له يعني اين يالا انتوا اتيجوا ليه انا بقول لكم رأيي ارنان الحدش يعرف الغيب حد يعرف الغيب حد كان فكره ان ثورة تطلع ولا امور تتغير ولا الجيش ولا تتبطلش ايه ولا مفيش حاجة حد كان في فكره وكده. فممكن كل ده ممكن كل ده ايه فاحنا طبعا ايه المبنيجي نحدد استراتيجيتنا اللي هي فيها الهدف وفيها الوسائل وفيها لازم يبقى احنا ايه نسمع الناس كلها ما هم في الرغبه جامده لو ما سمعتش الناس لازم تسمع اراء الناس لانها دي بتشكل فهمك للواقع لان كل واحد بيفهم حاجة بينده الى شيء او بيرى شيء انت منتشرة ايه بقى نسمع الاول كل الاراء وبعدين ايه نكون الرأس لو انت عاوز بس تلحق تعطرب لحثان تنسى نكمل ما فيش مانع يعني يعني ايه ان على الرأي بس انا بقى ما اتكلم في النقطة ما تعملتش لانه مستوى تتكلم في نقطة تانية اه ايه النقطة ابتكلم فيها اتنا بقى ما اتكلم فيها اه انت بتقول لا هنمسك يعني هي موط ان هو حاسم المثالة دي ان هو مش في لا مش حاسم هو تصور توقعه يعني ايه توقع ان هو المثالة دي محسومة هل المثالة دي محسومة او كمية اغيره هو محسومة لا ماشي محسومة هو غالب على ظنه انها متيمشي كده يعني توقعه وهو ليه صلة وسيخة بكل سنة. سورة عبد الله ليصل وثيقة بكل بكل الشخصيات المصرية شخصيات يعني اللي بيها تدخل في القرار يعني أو في اللي اللي تنبني الأحداث على تصرفاتها وأفكارها وكذي يعني ليه ليصل وثيقة بالمجلس العسكري، صلا وثيقة بالأزهر، صلا وثيقة بالطرق صوفية. دراوته بال ال... ال... الهيئات السياسيه والسحق يعني لين صلاف كتير اي انا كان في بنت اثران ان الانجليز بيقولوا ان مش هنسيبها لاي حد وانا بس مش ممكن يكون اشاعات بس اه ممكن <متصفيق> كل ده ممكن يعني ف فجم... جمله يعني الخلطه لما بتعملها كده تستنتج انت في النهاية فانا بقولك لك الناس عشان ما تبقاش انت متفائل قوي على الفاضي علشان تمسك دلوقتي معناه انك تنجح في مجلس النواب وبعدين تعمل دستور مناسب وبعدين تنتخب رئيس جمهورية زي ما بتعاون مش كده وده طبعا كله يعني يعني ما فيش حاجه موثوق فيها وهو توقعه ان يمكن 20% ولا حاجه من من المجلس القدوة الاسلامي 20% اه يعني 20 فوق العشرين شوية يعني ده توقعات مش عاد على جملة ده على جمله الواقع ان ايه ده فيه قدر من النزاهة وقدر من التذويق فهموا من الواقع ان لا يمكن ان تبقى الحريه كاملة وبرضه في وجود الحريه الكاملة انا قلت ان الاختيار اختيار المرشح ده ما هوش فكر بس يار المرشح بصفه اساسيه الخدمات دي مش رواحه يعني بتقول اه يعني الجمهور هيختار مين هيختار اللي يي يي يوظف له اقتصاده ويوظف له تعليمه ويسهل له معيشته ويحسن دخله ويدي خدمات ويسمع منه ويقضي خدمات يعني زكريا عازمي كان بيعمل خدمات جامده جدا عامل يوم للشعب يقعد في الجنينة بتاعت أسرة ويجي الناس طبور كل واحد عنده مشكلة يقول له مشكلة كذا سعر. يقوم معه طبعا اللي الناس بتسجل وراه يقوم يا الشخصيات دي الناس يقول لك أنا أخفار ده لأن ده يخدمني الدين والدين في القلب وفي المسجد وفي مصر يعني أنا اللي يهمني اللي يصلح البلد ويجيب واحد متدين ويكربها بالشيء زائد ان هو عنده اهواء زائد ان هم بي بيصوروا قوي أو بيظهروا قوي ان الاسلاميين دول هيعملوا ايه في البلد لا هو اصلا طبعا اللي يخاف من التقطيع ده الحرام انما طبعا الفرقة الحرامية هدو خايفين انما يقول لك ايه يعني اسألوهم يعني في سياحة ولا في سياحة يقولوا ها طبعا في سياح مثلا الشيخ عايزم مثلا والسياحة ليها صور كتير في سياحة دينية وسياحة علمية <تصفيق> يعني الستات عريانة على الشخصة هتسمح بها الواد المبرم ده اللي ده اه عمر خمزير ده يعني, يعني خلاص انت عارف يجاوب او ما يجاوبش مش مهمة بقى خلاله هو أظهر دي طلعها كده وبروزها وحطاها في دماغ فيقول فيقوله يعني أي حاجة حرام الشيطان ماهو معروف انه ما حرام والناس مش هرم انه حرم يعني ما مش هتعمل كده يعني تمنع هتمنع السياح فالراجل خاف من جهتين والشيطان طبعا شغال والشيطان مش هيده الراجل اللي عم يخاف اولا لا هيقرفوا كيفه بقى يمنع السينمات والتلفزيون هنقض ده نقض التفرج على دمزيون كله طول النهار التفرج على نصح القرآن متبخين اللهم ده كده نعرفين القرآن والحديث بتاع ربنا وكل حاجة الإيمان في القلب شكاة صلاة والأسيان فطبعاً دي حاجة. الحاجة الثانية ان انت لما تيجي تلغي السياحة طب هو البلد بتكتب من غير السياحة وان بقى تيجي ايه اللي يمر بقى في كارات السويس امريكا ما تمرش واسلحة ما تمرش وبترول الاعداء ما يمرش يعني معنا بقى ان ايه هيعملوا زي ما عملوا زمان ويروحوا يلفوا من ايه رأس الرجاء الصاد يليكم الحقيقي من أفريقيا يعني مش مانا مهم ما هو عكاية الخليطة يحضوها والخلاف ها يحضوها والخلاف بيهب الشهن او يهجموا ممتفين. على البلد ويهتل ويهتل ويهتل و... ها من كده الساعة كان سويل كتب يعني عندهم عندهم مشويل يعني خلاف يتعاد عدوه. عدوه من عدوهم خلاف من عفا ما كده ما هي أصلا ما على حيطة زغيرة كده من خليج العفر البحر الأحفر الأردن مصر عيصة الغيارة ورسالة عيصة الغيارة ومصر واحدة الباقي ولذلك اللي بيسافروا بري لازم يركبوا معدية لمدة ثلاث ساعات تقريبا من هنا للأردن ليه؟ بيتفادوا الحتة بتاعت إسرائيل دي فبيجوا على حدود مصر ويركبوا المعدية يروحوا للأردن عشان الحتة اللي على الشرط بتاعتها فهي ممكن تيجي من الحتة دي الأفتحة قناة رايح على البحر المتوسط ويبقى السويس ايه؟ لا شو السفر يعني هو كده كده هيمشوا بنفس المطار لحد نهاية خليج العقبه لا ما نخش شمال على قناه السويس نخش يمين على قناه اسرائيل فيبقى هنضيع اقتصاد في البلد وهيفقرونا وهيضيقوا علينا الشهوات ويجبوا لنا الحرب هتقول بقى خلي العوام عندهم يقين ولا واحد لما يعمل كيش لا يقين ولا غير و... فطبعا آه يعني احتمالات ده, ده اللي عنده فكر يعني الاول المصالح الفلوس والخدمات وتحسين الاقتصاد والمشاعر فيه نمرة اثنين العصبيات وفي الصعيد بيقولوا دي نمرة واحد في الصعيد ده المرشح يبقى من العيلة لا يبقى من مهما اللي كان اللي اقصده مين الموضوع ما يبركش من العيلة وطبعا مين اللي كانوا كبار في العائلات دي بتوع لانهم كانوا بيلقطوا الكبار ويدخلوهم في الحيد مش كان تايبين العملية كده عشوائية اللي عايز يكش يكش يكش ما بيش كده يروحوا للشخصيات يعني الراجل بيقول لي أستاذ في الجامعة بيقول قالوا لي تعالى خش الحزب الوطني هات مش عارف 26 جنيه ولا مية 26 مش فاكرة اشتراك الحزب قال له مش داخل ومش مش عن حاج قالوا له انا مش عارك يا حزب تعالى بس استلم الكلام. يا مش جاي قالوا خلاص نجيب لك الكرميل هنا في المكان يعني بالعرف يا بقى يعني زي نتقول ايه وبعد ما يخش ويحضر له اجتماع واحد بس يغروه بقى ما دام دخل يغروه في الاول وبعدين بقى بعد كده الامور تبقى سهلة وكل واحد ليه ثمن بس هم تعرف ثمنه وكان إلا مين إلا العلماء الظهر غير كده كل واحد ليه ثمن العالم مش زاهد ليه والزاهد مش عالم ليه زاهد برضه يضحكوا عليه على عقله يقولوا له ده لمصلحة البلد ولازم الاستقرار هو ده احنا بنحب البلد ويضحكوا عليه الزاهد ما هوش عالم والعالم ما هوش زاهد برضه كل واحد ليه سنه الوحيد العالم الزاهد اللي ايه اللي قال للخديوي ايه ول سيدك اه ده ممد رجلين وممد ايديه هو ده العالم يمد رجلين. ده اللي ممد رجليه فطبعا ده قليل قوي غير كده كل واحد ليه تمام فطول ما هو بعيد في الامان اول ما يقرب كل شيء ينتهي فالمهم انه هيبقى المتوقع ان الاسلاميين يعني عند مثلا بالسرعه الضره الاولى 20 او زياده شويه ولا حاجه وبيقول ده يعني ما هوش يعني توقع صارم بس ده زي ما تقول ايه تفكير وكده يعني تفكير نقول يعني طبعا بنقول يا رب ما ياخدوكم كله انما ما نقعدش ايه نحط في دماغنا ان احنا ها الهم بتاعنا ها اه يعني فبقوله يعني الوقت لو الاسلامين ركبوا قال لي ركبوا ايه بقوله ركبوا يعني خدوا المجلس وكده بتاعكم قالوا ما هيخدوا المجلس فهو رافض اصلا ان حط ديه كاحتمال ان انا بابن استراتيجيك على احتمالات من يعمل ايه انا رايش المحتوى عامل اكتب شيف داني بوصل لأي مطلقة احنا لما نجد بطاقة في حاجة لأي مطلقة فقصين هدف <تصفيق> وأكليها أسباب الأسباب تاعي حمار والأسباب دي في متناول السمين زي ما هي متناول العمالين والصفر والطين. لأننا لو إحنا قطناك تذمر من زمان إنه آه دي فوق كذا والمكان يبقى إحنا يعني ح حخلص طاقة، خلاص كذا عن عمله خلاص طط وحنجاي وحنا سند براحتنا شوية وحنجاي بس زي ما رأيتموا لي بالين على لأن إحنا كمان من كتب كناح كتبنا Si لا يعني اصبر اصبر <تصفيق> <تصفيق> احنا شوف 30% من المطاعم احنا ما نقولش ان هو ده اللي ايه لان ما نتبناش هذا الايه الاحتمال ومش الاهده ده في احتماله تحقيق الدور الاصلي عشان هدف الناس عن تحقيق لو قلنا للناس ان مفيش ما محدش هيسعى في فرق بين الكلام اللي بنقوله للعاملين للعاملين علشان نشجعهم او نطبقهم وبين التوقعات اللي بيتصورها السياسيين علشان يحطوا استراتيجياتهم اللي انت بتقوله ده في اللي بالاتجاه الثاني يعني الكلام ده من ايه لو احنا تبنيناه نعم العاملين الاسلاميين يحبط يحبط ولكن احنا طبعا عايزين نشجع الناس ما نعملش ده اعلان ان احنا مصدقين ليه لما احنا هنا في المجلس ها <تصفيق> مين اللي انه مسلم هو نفسه انا بيقولك بيقول ده ما هوش مسلم بيقول ده توقع ولكنه احتمالات اختلافه يعني ماشي النسبة في المية انما بيقول ده يعني في ضوء المعطيات الموجودة وممكن قبل الانتخابات كل عاجة تتغير انما ده توقع وده توقع واحد إنما فيه ناس تانية توقعها غير كده خالص يعني لو بقول بقولك ده واحد بيقول إنما هل كل الناس توقعاتها كده؟ شاك الشيخ خالص مش التوقعه إنما رابط مغروس في الفياتة أنا أمه بجاب للدنيا أول أنا تشتوش صلو أمور عايش في الفياتة أمه بجاب للدنيا أول وطلو أمه بجاب للدنيا أول بينه وبينه كلام يعمل إنما غالباً هنبقى توقعه يعني هو طبعا مش مشغول قوي بمجلس الشعب مش مشغول بمجلس الشعب انما هو مشغول بانتخابات الرئاسة وانتخابات الرئاسة مختلف شوية عن مجلس الشعب انا اصبح من اجتماعي انا اصبح صورة عظم التمسيح الشعب وحتى عمل النتماع للجمعين أحنا مش بينه وبينه نقاش، إنما غيره عندهم يعني يعني في أعلى توقعات إن يأخدوا ستين في المية أعلى توقع سمعته من واحد ليه قيمة يعني او يعني هو هذا الأكيد. شخص عارف معارف ان لو دخل ونعملش حاجة اكيد العملات لا يمكن يضربه فهو افيد عارف ده افيد عارف ان دي ناس تابعوا هيشتعلوا معاي اما هو مخصف كده طبعا استوفع ده بيبقى يعني في ناس متفقلة ديادة وناس متشاقلة ديادة فممكن الناس المتفائلة زيادة دي بيبقى عندهم توقعات عالية وبعدين ما تحصلش انا يمكن حاجة اخرى قبل كده ان ابوه لا يرحمه لما جه يدخل مجلس الشعب ورحنا له البيت وصلنا القصه دي وقعد يقول فانت تجدون فرسان على منابر مجلس الشعب ايه دون بما شئتم من مطالبكم احنا قاعدين عنده في الصالون هناك عمال يخطب فيه <تصفيق> <تصفيق> ابو الشيخ حازم الشيخ صلاح وأنت مش عارف إيه نحن والإخوان وإن نعمل وإن نسأل وإيه وبعد سنة ما رحنا له تانيه وقالنا له إيه عملته إيه ده والإخوان قال الإخوان الشياطين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أقول اللي أبدي من تطبيق الشريعة فيقوم الممثل البرناماني عنهم ويقول الشيخ صلاح لا يمثل إيه نفسه إيه نفسه طب وإنت عاوزين إيه تطبيق إيه ما وقعد يشدم يعملوا لا ما بيش فايدة طبعا طبعا ده يعني هو عندهم ايه ده تقول يعني التصرع شوية في الااا يعني كده الشيخ حازم نفسه نفسهم قابله واحد من اخواننا يعني وبعدين قاعد يقول له الشيخ ايه الشيخ محمد عبد المقصود ده حاجة ضخمة فخمة احنا لازم نقيده ونفتح له المساجد ونشره لنشعر ايه و... فالاخ ده يعني اسامي المذهب فقال له مثل تقول ايه ده عنده تكفير وعذر بالجهل وتوقف وعنده مشاكل ومتجرق في فترة ومشاكل واني ازاي ده لازم نقومه ولازم نمنعه ولازم نشاعر بيه يا شيخ حاجر طب اصبر يعني اطبر في الاولى واصبر في الثاني يعني بقاش منطلق كده في الايه في الاولى بقاش منطلق في الثانية برضو انت اللي قبل كده عن سماع وده واحد قالت يعني يعني ممكن إذا في اتقدر كبير من الكلام ده في خطأ سواء الأولانية أو الثاني فطبعا ايه دي نفسية طبعا مع الزمن والخبرة الزمن يسكل الخبرات بقى ويبقى يعدل الحكاية دي إنما طبعا الشيخ صلاح يعني الكلام ده قاله قبل قبل وفاته يعني قصدي إنه هو كبر وراجل طبعا كان في الإخوان وطول عمره في العمل الدعوي والسياسي ومع ذلك هو كان يعني راجل طيب كده وإيه هو يعني ما عندهش زي ما تقول يعني عنده تفاؤل زياده ايوه طبعا ده طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا الواحد بيتعلم من اخطاقه يعني هو تعلم من اخطاقه ضروري وتعلم من اخطاقه هو اذا كان يعني طبعا نحسابه يعني انه يكون يعني كده ولكن برضه مش كل العقول زي بعضيها يعني في عقل قوي وشغال قوي وشغال فيقوم يكتسب كتير في وقت قليل وفي عقل مش قوي او قوي بس مش شغال فيه ما يكتسبش يعني يقعد السنين الطويلة وهو نفسه البطار لانه هو اصلا ما شغلش دماغه انه يكتسب الكبرات الحياتية وكدا يعني او ما عرضش نفسه لـ فالمهم انه يحتمل ان يكون فيه عدد يسيطر على الامور من النواب الاسلاميين وممكن ما يبقىش فيه طبعا الخوف من الاسلاميين قلنا اولا عدم كفائس فياسية والاقتصاد وطبعا علم الاجتماع في متاهة الاهمية وعلم النفس الحاجة دي ولكن يقال يعني ان ده داخل في دراسة السياسة ودراسة الابتصاد يعني علم الاجتماع وداخل دراسة السياسة لأنه يناسبها من وجه وداخل دراسة الاقتصاد للناسبه من وجه وتبقى بعض الأمور الاجتماعية يعني أظن إنها مهمة برضو يعني في السياسة واقتصاد واجتماع ولكن يعني بعض إخوانكم يقول لا يعني بغض السياسة واقتصاد يوش عايز اجتماع لأنه يبقى دارس وخلاص فأظنش كده يعني أنا مش متوقع كده متوقع إن في بودء كبير برضو يبقى دارس وده مش موجود في الإسلامية يعني ممكن موجود في واحد لا ينفع يبقى وزير ولا ينفع يبقى رئيس وكذا يعني وواحد ما يكفيش بقى يعني انت عايز في مجالات متعددة كذا المشكلة الثانية ان الاسلاميين غير متفقين نبنفعل اتفاق الاخوان والثلفيين وغيرهم التبذير والجهاد ولكن ده طبعا يعني مشكلة كبيرة لانه وجدنا من السلفيين نفسهم مش متفقين وبدأوا يضربوا في بعض من دلوقت ولذلك توقفت عن فكرة ان احنا نأيد الاحزاب او حزب معين او نحو هذا ليه لازم ترشيد العمل دباع الاول طبعا الواقع اللي حصل انه الحزب حزب الفضيلة فيه رأيين رأي محمد عبد مقصود مصر إصرار عنيف أنه لازم أقول هو اللي يبقى الرئيس وأنه ده يدوم والرأي الثاني أنه غير مقبول أصلا أقول راجل لا ليه معرفة بالسياسة ولا بالابتصاد ولا بالاجتماع وبيشب سجاير وما هوش يعني متدين اوه فانتهوا في النهاية لانه مبيش ما مانع ان يبقى مؤقتا وبعدين نبقى ان ايه نغيره لو على هذا الاساس نكمل مش اساس ما نكملش من اوه فتعنف قوي ابنها عبد المقصود وكل انه حتى يعني اغلط القول للحاضرين فانفصل عنه الشيخ فوزي والشيخ ايه فيها مشكلة انت اعلمين له على ارني ايه؟ ايه؟ ايه؟ مع السلام عليكم مع السلام عليكم فطبعا فراحوا بقى متخلقين مع بعض ومحمود فتحي اللي هو وكيل المؤسسين <Murray> والشيخ فاردي واخرين قالوا لا احنا مش مفقين على الحكاية دي وإحنا هنمشي في سكتنا و, و... و... يعني أو المعاملة ديمقراطية يعني بحكم الأغلبية طب حاملها المقصود لأنه هيتفرقع ولو مشوا أغلبية هيقلبوه فراح إيه قال لك طب ما أخلع بقى وراح عامل حزب ثاني سماحل حزب حزب أصالة وكذا وحاول يستقطب لي أ... محمد حسان ما عرفش نشأة راح مع اي الحزبين مش عارف فين الوقت راح فاني واحد لا فوزي مع الفضيل نعم هو اخر سؤال لي قال لي هو اصل متوقف في الدين متوقف هو راجل طيب يعني عنده ديانة سهل يعمل الحاجات اللي يعملها السواجية والحاجات دي انما هو طول عمره عنده ديانة فا يعني ما يحبش التشابه والعنف والعنف يعني ألبس بين الإخوة بعضهم يعني يحب العنف التاني مع, <تصفيق> مع إنه يعني صعيدي من بلدنا فطبعا بلد يعني طبيعي المفهوم <تصفيق> فت طبعا ينفصلوا عملوا حزبين قالوا قالو الوكيل مصري هات التوكيلات هل تأخذ التوكيلات تعملوا بها ايه التوكيلات دي ليا والحزب الفضيلة طراحة بعتين له بلطاجية ضربوه وخده منه جزء كبير من التوكيلات ها ها ها والسامير هنا والناس وقاطرينه كتير يعني من مصادر متعددة موسك او غير موسك يعني حتى لو كان جزئية منه ما هيش صحيحة لو جزئية مش صحيحة الا انه ان في خلاف وانه وسمعت ان هم رافعين قواضي على بعض عارفش المايهضه ها على النت مكتوب ان رافعين قواضي على بعض لا مش رافعين اه انا هحتاجي ممكن اسجل القضيه اللي بيقول انت القضيه تسجل للقضاء علشان ياخدوا الدوكلات ممكن احتاج اسجل اي ف يعني فطبعا الكلام ده الحزب الواحد بيضرب في بعضه الحزب الواحد مش حزبين بيضربوا في بعض ده الحزب الواحد بيضرب في بعضه وبيبعت بلطجيه ويرفعوا اراض ويشتموا في بعض وينتقصوا بعض فطبعا دي مشكله حزب النصر يعني طبعا السهيوكسندريه يا رب نسلينا و عامل هم ثم عندهم اعتداد بنفسهم ورأيين ان هم يكفوا نفسهم في كل حاجة يعني ما فيش ما يدعو للايه للاتلاف مع غيرهم فمثلا كان مصر البناء بتاع نضال عايز يخش معهم و قالوا له نديك امانه الحزب او حاجه زي ويفض بقى الحزب القديم يبقى واحد وعدين رجعوا تاني طرقه عليهم انه ما بيش داعي ندخل حد من برا احنا عندنا الاكافية له لا بالسلام. بادا ايه ده الحاجة عمشان ها؟ مش حدراتك لكياتب اه ده الاخر حاجة الكلام ده في عقيدة الدكتور ابراهيم يعني قادلت نضال والنائب بتاعه او واحد من كبار دير وطبعاً قاعدوا يشتموا في اللي في وحاجات زي كده لا يعني مش طلعوا فلع. طلعوا تلميذ لا طلعوا يشتموا لو خد بالك فطبعا مشكله كبيره حزب, حزب الإصلاح ده اللي هو بتاع مين شرم مارادين ها الإصلاح بتاع العقودة <تصفيق> باين يعني هو دا سلفي برضو وكان مرمي بالخطبية شوية والبتاع والظاهر ان هو خالي عن هذا يعني اننا وده غيرهم ايوه هو أقرض لمحام عبد المقصود من سلفين اسكندرية والله أعلم هو من البحيرة وعملوا الحكاية دي وبعدين يعني طبعا الاخوان خرج منهم عدد كبير وعملوا أحزاب كثيرة وبيشنعوا الإخوان يعني الدكتور إبراهيم الزعفراني الدكتور محمد حبيب والدكتور السهير عبدالسلطان المديجي و وعصام سلطان عامل حزب اليد الوسط <تصفيق> ووضع العيلة ماضية والعيلة ماضية كان جهاد الاول وبعدين قلب اخوان ايام تاعت واحد وتمانين وخرج من الاخوان تاني هو وموحي بتوع المينيا دول كانوا الجهاديين بتوع المينيا قلب هو ويه وبقوا اخوان خرجوا تاني من والناس اللي كانت بتتخلق مع السلفين في اسكدرية برايم الزعفران يقول اللي معك اللي كانوا بينهم يعني يعدهم يكفروا بعض ويشتموا بعض على المنابر. سابوا الإخوان يعني هم أعدوا يكفحوا عن قضية مي. فدول بدأوا يشتموا في الإخوان دلوقتي ويقول اللي في الإخوان دول مش إخوان إحنا الإخوان الحقيقيين والإخوان خربوا. وطبعا سمعت بارح إنه شباب الإخوان قال لك هنقولوا للإخوان وها مؤتمر في. في فعات المؤتمرات ليعلنوا انفصالهم عن الاخوان يعني يعني ما عرفتش ايه ال القضية دي فطبعا دي مشكلة تانية كبيرة بعض التحليلات بتقول انه الجيش الجيش زي ما هو ماشي زي ما هو ايام ده الغرف دهية ويتلقه في ده ف فاظهار الاسلاميين دلوقتي اظهارهم في الاعلام ونقصتهم ده مقصود، هما الاثنين فرحانين بهذا وده قطره سلبي مش ايجابي ليه بقى؟ يطلع العبود مثلا ويقول انا هعمل واسويه لو جه وتاني كنت قتلته وعملته واش عمل والتاني يقول هقطع وهعمل و... والثالث يعني وبعدين يظهر واحد انه مالوش اي فكرة عن اله وده طبعا كدير بقى مالوش حاضر يجي واحد كتير بقى تنوا ما بيجيبوا اي حد مش لازم يكون حتى شخصيه يعني جابوا مثلا عادل عفيفي ده اللي هو ابو محمد المقصود ويقال انه لم يحسن الكلام يعني مع المذيع انا ما سمعتش ولا شفت انما جابوا محمد يوتري مع واحد مصري وبرضه سمعت ان هو يعني كلامه كان مش يعني مش عاجب ناس كتيرة في انه في حدة او في شدة وغلظة هم عايزين يظهروا المعاني دي بقى يا سؤالك في الناس دي الناس اللي انت عايزين عايزين غلظة ثانيا عدم فه ثالثا هحرموا عليكم وقشتكم رابعا يقطعوا ويكفروا ويقتلوا ويعملوا ويسووا بدأوا بقى دي كده بقى الاسلاميين ايه كل عك عكة يقولوا انت عكيت يقوم يرجع يحاول يصلح للشفيدة يعني, يعني الشيخ حسين يعقوب بعد ما قال غزوة السماديق رجع تانية كنت بهذر فخلاص بقى هي عدت منه وبعدين حتى كلمة بهذر دي برضو ما تبوراش قلت الحاجات دي فيها هذار في ايه من حجنين عبد بهذر ايه ويطلع حاول المقصود في المنبر ويقول هذا الاحمق الذي مش عارف ايه كل ده مقصود يعني على احد التحاليل وحتى من غير تحليل ولا حاجة هم تليقهم فرحانين حتى لو ما صدقوش يعملوه يكونوا اتعاملوا وحصل كده كويس هوا هم يعني دين الاسلاميين يقولوا يظهروا انهم كويسين وفاهمين اه الناس ثلاث تقولوا بابا ها ها ها ها ها بس هو طبعا الاسلاميين لو متغطيين الناس الشارع حابب الاسلام مش كده ولذلك قال جاب 72% في الايه في الاستفتاء لان المسلمين قالوا لهم قولوا اه قولوا نعم 72 72 23 72 77 كمان يعني ده كتير قوي 77% اه دلوقتي بيحبوا الاسلام والاسلاميين انما لما الاسلاميين يسمعوا انه مش مش اه اما من جهة عدم الكفاءة المبدية او من جهة ضيق الافق او الغلزة والشدة والجفاء وكذا ويعني حتى الناس نظريتها يقولك ايه المشايخ اللي طالعين دول اللي طالق للكرش والي وش وعوذ بالله وش وثود واش عارف ايه مفيش ما فيش واحد امث منه والشوم سامح ده محمد اسماعيل لا عبد حسام نازل في الارض جامد جدا لا هو محمد اسماعيل ده واحد ثاني مش اقول مصطفى عليه لا لا مش طارق يا اللي قال يعني قال على واحد ما يصحش اقول انا يعني خلي عندك مخ تفهم عنا قال يعني قلت اما هو محمد اسمعين فطبعا كل ده بيدي اثار تلبية يعني يعني بحقيقة وغير حقيقة يعني تملك ما الوشه ولا بتعمل هم يسمع كلامه يقول لك ما هو كلامه ورده فطبعا بايه جو محمد منفذين هم. يتعصبوا يشدوا يعني انا شفت حلقة مثلا محمد عبد المقصود يعني احتد بقى وبدأ يلتعوا في موزيع قال له احنا منتفكين انه فيش عصبية طبعا الكلام ده كله بيخلي الناس آآ تكيش نعم ايوه يعني فالحاجات دي كل كلمة كنت بالك في فتحة وممكن تبقى يقول كلمة غلط الناس ده وممكن يقول كلمة صح هم يصوروها انها غلط وقعدوا يحللوها ويقول ده قصدق ومش قصدق وطبعا الايه العقول الضربة والتعبانة فطبعا يعني الموقف ما هوش يعني في المقامل يا شبك وبيعملوا هل نت, نت كويس بدرجة بس مش يعني مش قوي بقيم اللي شغالين على النت عدد بالنسبة للشعب يعني قليل جدا بالنسبة للشعب مانا مانا اه <تصفيق> النهامة لا مش الفضايات بس اما التلفزيون المصري وفي وكل وفي كل حاجة بس كل حتة دلوقتي وفي الاهوة وكل كل حتة فالتأثيرها اقوى بكتير وبعدين الجرائد الجرائد والتلفزيون الجلائد مجلات اه يعني المجلات المجلات المتبوعة اه روضا هو مشترك من الافورتوسير والعاليوني بس الخطر هو مش اه مش اقدر ان هو, هو مشروع جديد فالمشكله الكبيره في ده بي ان <في تجلؤ> هو نظام ولا مش نظام دي دي بيتكلم بحد ذاته قلت في عنده <يعني يعني كالتاضي> على بشائر في الكلام فكان هو بالظبط يعني عامل طلبه على استعمال بين بدون ما هو طبعا يعني الفطنه قليلة يعني مثلا في المظاهره بتاعت الإسلاميين دي عدد كبير لما تشوف بقى تصريحات صريحات الاسلاميين قابت الناق وغضبت لما تجي تطلع تتفاصل تطلع تتفاصل وتقول احنا عملنا وسوينا الناس يقلب عليه تفاهم؟ منفعش انت تطلع تتواضع وتقول احنا من الناق وإحنا مع الناس واحنا طالعين من أجلهم واحنا ربنا سبحانه يعني تقول كلام ما, ما, ما تحببتش الناس ضدك زمان لما دخلنا الانتخابات في الهنددة خلنا سبعة أرئين مقعد من خمسيون أول مرة نزلهم وكان ثلاثة دول في إعدادي وكانوا في العسكرية بينهم ولا إيه فما كانش يد معانا يعني ثلاثة دولنا ثاني مرة وخلنا خمسين مقعد من خمسين مقعد في الانتخابات فروحنا منزلين وكان كل الاسر وكل الناس متواصقين علينا ضدنا وخلنا الخمسين مقعد من خمسين مقعد فروح تمنزل بيان اسمه ايه ما يقوله ولدعو شركاءكم <تصفيق> ثم تيدوني فلا تنظرون ان ولي الله عدنا طول الليل نكتب فيه ونوضب فيه من وقلت الصبح تنزلوه عشان مغيظه لديه ايه دوله روحت بشوف البيان بقى اللي نزل تقول لديه ايه شكرا لكم شكرا لكم شكرا على ثقة وتقدير وعهدا ثم عهدا ثم عهدا على اداء الامانة وتحمل المسؤولين ايه ده؟ <تصفيق> بيان مختلف شوية بعد. <تصفيق> <تصفيق> اللي حصل بقى ان البيان قبل ما يطبع راح عند الشيخ اسامه عبد العظيم فكان قاعد مع الدكتور عبد الله سعد الدكتور عبد الله سعد ده راجل عائل والشيخ اسامه طبعا عصفر قال له لا ده مش مناسب لل زيقلل من غيره الناس انت ايه استقول حاجات تريح الناس يقوم الناس كلها ايه تهدى حتى اللي يعني اللي هاي بشيطانه يهبط فالكلام ذا كان إنه إحنا متعاونين و حتى ما كانواش والذ كانوا ضدنا إحنا بينا وبينهم القوة والمساعدة وإحنا عارفين تختلف الرأي فكتير كتيرنا اللي موقف وبقى في القدرة معنا والدنيا كلها معنا واخد بالك أو اللي عملوه بقى إخواننا في في المظاهرات دي هو إيه صليدا وشراكة أقوى ثم كيزوني فلسفون جروب ملعك كو... الغلطه اللي انا كنت ايه يعني مش كنت غلطة غلطه فعلًا بس إيه يعني ربنا صوبها من ايه من جهه ثانيه لما جيت البيان بتاع شكرا ثم شكرا كانت الناس ماشيه بالاي الشوارع تقول شكرا ثم شكرا في الجامعات في الكليه يعني مبسوطين قوي يعني فرحنين بالروح دي حسوا ان دي روح ناس متواضعه اولا ثانيًا ناس متألفة وانها مش م... م... مش متفخره بال فبقى حتى الاسر بدأت ايه تلين لان الكلام كان يتألف الجميع يتألف العامة يتألف الادارة يتألف الاسر اللي كانت ضمن فده برضه مش حينكة في السياة ما يطلع بقى يقول شفتي ولا هذا اللي بتاع وبعدين ايه ده احنا كده يعني 5 مليون انما بعد كده اعجوا 15 مليون اه بل بل عشر وعشر وعشر ايوه ايوه للرقم طب ليه احجيش رجل بانش رجل يوميش طريقة كلامنا برق الناس كلها هيجا عيالك الناس اللي هم مش ايه اللي مش اسلاميين او اللي اسلاميين نص ونص يقولوا ايه ده ايه اللي تلقذب ديه وايه التجبر ده وايه مش عارف ايه وما يصنعوا الصورة ده الصورة دي هم كانوا فين دولتنا في الصورة وكانوا مش عارف ويقعدوا بقى انه ستخرج الشيطان بقى يمليهم وهم يقولوا فطبعا يعني فيه مشكلة كبيرة في فدلوقتي لو موضوع الأحزاب استمر في طريقه كده يعني بدأت البذور دي تنمو بذور الفرقة والبذور الاعتباد بالنفس والإعجاب بالنفس وبذور الغيظ والغل تنمو في الكائن الواحد وفيه الكائنات المتعددة يبقى اقول على الموضوع السلام وربنا يصل لان لو ضربوا بعض ما حدش هينتخل حد هيروح يدوروا على غيره وده حصل برضو في كل اكل هندلسة يا عم الاخوان المن بعد ما انا فاركت من كلية فصلوا ولا احنا واحدين نتوالوا عاد يتخلقوا مع بعض والشيخ قسامة يقول لازم استمين والاخوان يقولوا لازم استمين فتميزوا عن بعض يعني الجهتين كانوا ايه ارتاوا التمايز زي ما انا كنت موجود كان كله مع بعضه حتى التبليغ وحتى الجهاز وحتى كان كله ممصهر لما عملوا كده وضربوا في بعض مش بعض لما لما افترقوا ما تعادوش بعض ضربوا في بعض الاسر رجعت تاني ان احنا بقلنا ثلاث اربعة سنين نقل خمسين مقعد من خمسين مقعد ما خدوش حاجة وانتخبوا الاسر الناس قالت دول بيشتموا بعض وضعوا بعض وضعوا بعض ما مانش ايه مهم؟ ان ده يظهر عيوب الناس واحتاج حتى الناس ان دول الناس مختلفين يخليهم ينفروا عنها وفيه تعمل اللي هو ايه من المتوقع المنزيد جالي احراطي هو ان شعبيين مثلا الواجه فينا مفيدة منهم ومش في بيه كلام هذا فيه فينا شيئة ناحية يعني احنا دون احنا دون احنا دون ايه ايه الفرصة الاكبر ان السمين تكون بلد الوقت البلد مايع فيه ولا بعد ما يشيرهم ونفسهم تبط انت دلوقتي مستقبل. بتتصور الغيب ما تتصورش العمل يعني من جهة الرئيس الجمهورية اه بتتصور العمل انما من جهة مجلس الشعب مجلس المواد العمل واحد ان احنا ندخل وان احنا نبذل جهدنا بالفلازة نعمل حاجات كتيرة علشان يبقى ان شاء الله الامور تبقى يعني الناس ديتهم دخل منها الترشيد السياسي اللي احنا بنقول عليه ده يعني الترشيب ده طول الترشيد انها تبقى فيه مجموعة من الكفاءات نحاول نجمع مجموعة من الكفاءة الكفاءات الدنيوية ويبقى فيه اتصاله وفيه اتصال فعلا عليها القائمة يبقى فيه اتصال ببقية الأحزاب مش حزب المربس وفيه كلام معاهم لتجمعهم او على الاقل تقوية الحزب وتربيته بالكفاءات بحيث انه حزب النور مثلا انه هيبه حزب كبير وفيه ناس كتيره ويبقى فيه شيء من الاهلي فيه شيء من الاهلي لتغيير الفكر اللي هو بيتعاملوا مع الحزب زي ما يتعاملوا على الاخوة في المنزل. وإذا التعامل مع الشعب حاجة ومع الإخوة في المسجد حاجة تانية إدارة معسكر ورحلة حاجة وإدارة وزارة حاجة تانية يعني لازم يبقى فيبقى تعالية الكفاءة الفكرية والإدارية والتخصصية في الحزن الفكرية دي عامة مع الرؤساء والقواد وكده. والتخصصية يعني ايه الكفاءات في كل تخصص يبقى انا مثلا في الجهة الابتصادية فيه كذا جانب وكل جانب فيه ناس تعمل دراسات او تعمل وتفهم مظبوط وتبقى الامور ماشية كده يعني اللي اخطر من كده واهم بس انا يعني مش عارف هنعمله ازاي والوقت هيسمح به ازاي ولكن ضروري. ان يحصل كلام مع قيادات هذه الأحداث ونقول لهم يا جماعة انتم مسؤولين أمام الله لو اتكنقت مع بعض وشتمت بعض وأصر كل واحد على رأيه وما تعاونتوش وما تحالفتوش بصرف النظر عن أي اختلافات وأي بتاع هتضيعوا بلد ولو ضيعتوا البلد يبقى عليكم لعنات الله والنهاريه والملائكه والناس يا جماعه لازم يتخوفوا ويقال الكلام ده وإن يا مصر البناء مثلا نضال واللي معاه مش راحته وتهزقته وحزب النور وقالوا له يلا روح العب وما احناش عاوزينك انت عامل مفيش اسمه بقى مفيش حد اللي كده يعني هما انت احسن منهم وفكرك احسن منهم معلش مجراش حاجة خليك مع الاوحش تعاون مع الاوحش يعني خليك معاه واني امكانش تعاون معاه ونسب اوعى تعرضه مش الحزب ده فيه حاجات ضربة وفيه حاجات مشاكل ومع ذلك برضه اوعى تعرضه ولا تضربه ولا تنفسه ولا تشتمه ولا تشهر بيه قدام الناس وإلا هتبقى المفاسف أعظم بكتير وكل حاجة هتروح من ايدينا ده المطلوب عمله مع كل الخيادات دي كده غير كده توقعي انه العملية هتبقى برضو غاملية طبعا ده هياخد وقت مش عارف هتجيبه هتجيبه وقت منين يعني ما كل سيالي على حدا حدة ولا؟ معها الاول كل واحد لوحده كل واحد لوحده الاول عشان ما تستسرش خلافات لانه كل واحد غير الثاني لانه مخالف الثاني لو حاجة واحدة كان بقى حاجة واحدة فهم مختلفين في الفكرة او في السلوك او في الاخلاق او في الاعتقاد او في كذا فانكلم كل واحد لوحده ونقوله سواء ثلاث مع ده او اتفاق يعني هيقول محمد المرزوق تكفي مثلا يعني افرض واحد في ذهنه كده وبتوع جهاد دول ما يصلحوش للعمل الاسلامي ولا اي حاجة ده ضاربين ومع ذلك مش هنشرحها دي بره هما ينفعش ان صور دي صوره امام الناس ان اما دول ايه اسلاميين فيبقى احنا هنا بمضرب نفسنا مش بنضربهم هما ايه طبعا فلازم وده محتاج وقت كتير وطبعا الاستعجال على الانتخابات فيه مشكلتين المشكله الاولى انه ما يعني الوقت قليل ان احنا نكلم دول كلهم وهيخشوا مع مع الانتخابات وهيحصل ايه ده يقول على ده وده ايه ويتنازعوا وما نلحقش يعني اهنا مستعجلين على الانتخابات علشان نخلص من حالة الايه اللي ها دي ولكن في نفس الوقت انا خايف من الاسلاميين من هدي الجهة ان اول ما يقولك فتحنا ده بالترشيح هتلاقي الناس بسرحة انتوا بعضين طبنا يصر طب عايزين منعض ندعو طبنا يصر علينا وعلى وعالبلد ونعمل شوية بس يعني صورة العمل ازاي صعبة لان انا واحد مين معايا في المواضيع في الأفكار دي يعني ممكن انتم معايا بس مين فيكو يقدر يكلم واحد من دول والثاني يستمع له وتمع يعني يبقى انا عايز بقى ناس كبيرة بمقتنعة بالفكر ده وتتكلم يعني ممكن ربنا يسهل يعني فيه ناس بنحاول نتصل بيه ايه ده بقى المبادره ثلاثه شرعيه لا ايه من بره ما لا شرعيه <تصفيق> <فيوصل للسرعة تصفيق> يعني هي كلها اللي بتحكم بعض انما يعني ممكن ممكن نبدأ بناس ما يشك زياده يشخص اسمه مثلا زي محمد يوسف ازاي وائل الشفه يديني بكره ان شاء الله يعني نبدأ بشخصيات زي كده ونتكلم معاهم نقول لهم يلا نبدأ كده نعمل كده نحط خطوات كده ونقسم الموجودين يعني احنا عندنا كم حزب وكم اتجاه كده طيب انت تتكلم فلان وتتكلم علانه وبعدين ايه لما ده يقتنع وده يقتنع انهم مع بعض في مجلس ونقسم مدربوش بعض لو ماشين معنا اللون طيب احنا بقى ايه بقينا بقى خمسة هو مش ثلاثة احنا أول ثلاثة بقينا خمسة يعني يقوم الحكاية دي ايه نحاول نعملها. خاكيه بنعمل الحكاية واحدة من كونش من الجماعة غاصة. الجماعة مشي ماله غاصة غاصة غاصة أو غاصة. إيه نغاصة. آه بقى إذا يش خسرتوا ست حس لا خسرتوا ست خسرتوا ما شوفوا إذا ما حكوا لكم غاصة أو ما ما أقولها يعني تعرف أحد من المدرسين. كانوا في موضوعة والسيطرة على التشكي والسيطرة على كل الثلاط. يعني كم حيز بدون؟ محمد عبد الله النقصود و محمد عبد الله النقصود و محمد عبد الله النقصود. واحد المجتمعين ما وش حيد وناسة ما وش حيد وما محمد النقصود. محمد حسناهم محمد عبد الله في الحين. إحنا عاوزين. يعني نكلم بقى يعني حد يكلم نضار حد يكلم عصام سلطان وحد يكلم محمد حبيب يكلم وحد يكلم ابراهيم عطاران وحد يكلم لواء الجهاد ولاذ بالله والاسف السفره يروح لهم طب انا تبقى جوه اه من الاول انا بالبوم ده جوه المشكله الكبيره الثانيه ان انا توقعي ان دول لو نزلوا في الانتخابات ونجحوا هيبدأ العرق الكبير والمشاكل الكبيرة بعد النجاح في الانتخابات. انت خبرك. لان هنا ما بقاش ايه نتعاون علشان ننجح خلاص اللي نجح نجح او اللي فقل صيح هنيجي بقى السلافيين هيقولوا لازم تطبيق الشريحة والاخوان هيقولوا اه تطبيق الشريحة ايه الشريحة دي؟ يعني شريحة من الشريحة أهم حاجة إن دولة إسلامية يا جماعة نبنوك دولة إسلامية إنما النساء ما يجراش حاجة لما يعملوا اللي. والقضائب ونساء والنطارة عم المؤمنين والذي فقراطية حي الوديدة وما يجراش حاجة إنه وبوصلة والسيء لا كله بقى فطبعا هيقوم حاصل إيه بقى لو نجي حد من الجماعة الإسلامية وبعدين السلفيين هيبقى شكلهم يعني شكلهم وحش في وسط ان كل الناس معتدلين وانتوا اللي بقى يعني شكلكم كده يعني متزمتين ومزاي ومزاي اهو مش اسلاميين دول مش احسن منك ده لو لو السلفيين عملوا كده هم عفينه انما من في جهه لا عوانهم بيشتموا فيهم <تكلم> اه من اولها اهو ونفس الطريقه الديمقراطيه وانا سايب لهم احنا عايزين الحيوان الثاني بقى فين بقى <تكلم> مش على ال جي بي سي عشان طبعا انا متابع طبعا الحدود الوطني لا انا متابع متابع طبعا رشاقه برئاته تضليل قديم مو ضامن ها في بقى صور في وما دام كده فين سينما فلي حد نوصلني يا عم انا هنعمل كده ثاني المطعم المصري لا لا مطعمي قال له لا مطرم يقولها كده ثاني كده من هؤلاء اهو مروان ومينا مروان اهو برده رياضه كده كده دولين بظبط مين المصرياني اللي كان ترجمه من بيت الفن وبعدين قالوا جابوا صفحه للرياضه عشان يبقى فيه رياضه مش كلها قضايا والله بسمير مش عارف فرق الفلوس ولا عملها ها مين ده ابو دعمه ده ايوه سيدي تمام لو عندك حاجه الدهو ده هو اللي بيعمله ده واحد بيوصف لواحد بيقول له يركف لا شايف المر جت ليه لابس جلابيه صغيره كده واحش ده الزمن بعد اللي عملته بعد الجواز ده ما بيستاهل مين اللي بيتابعك طب جدول المحاسبه فين خدت سمعها